بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تن تستكفر ولربك فاصبر فإذا نقر في فذلك يوم إبي يوم عسير على الكافرين غير يسير ظني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وبني له شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفرون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 كَلَّا إِنَّهُ تذكره فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ